ما علاقة جذوع الأشجار بحساب السنين وما الحلقات السنوية وهل يمكن تحديد عمر الكون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 ألا له الخلق والأمر أمر. تبارك أمر. الله رب العالمين المقصود بالأيام الست التي جاءت في أكثر من آية قرآنية كريمة غير هذه الآية في ثماني آيات قرآنية كريمة أن المقصود بها هي ست مراحل متتالية ست أحداث متتالية ست وقائع متتالية وليست أياما من أيام الأرض لأن اليوم الأرضي محكوم بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس وأن الزمن في داخل هذا الكون زمن نسبي الزمن المطلق عند ربنا تبارك وتعالى فوق هذا الكون أما كل جرم سماوي كل جرم من أجرام هذا الكون له يومه الخاص الذي تحكمه سرعة دورانه حول محوره أمام الشمس فالزمن في داخل الكون زمن نسبي يختلف من كوكب إلى كوكب ففي مجموعات الشمسية يختلف طول اليوم من عطارد إلى الظهرة إلى المريخ إلى المشتري إلى زحل إلى يورانوس إلى نبتون إلى بلوتو إلى ما بعد ذلك فالزمن في داخل الكون زمن نسبي تماما ولا يعرف الزمن المطلق إلا الله سبحانه وتعالى وإذا قلنا أن المقصود بالأيام الخلق الست هي ست مراحل متتالية يحاول العلم استجلائها ومن أهم هذه المراحل مرحلة الرتق والفتق والرتق في اللغة هو الجمع واللم والتكديس والفتق والانفجار والانتشار والانتفار وهاتان المرحلتان وصفهما ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ ير الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقُنَاهُمَا ولعل هاتين المرحلتين هما المقصودتين بقول الحق تبارك وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ويوم خلق الأرض هما يوم خلق السماء فعملية الخلق عملية واحدة تمت بالأمر الالهي كن فيكون لم تشغل وقتا طويلا أبدا جزء من الثانية كان الانفجار الذي نشأ عن سحابة من دخان خلق منها ربنا تبارك وتعالى كل الأجرام السماوية وحتى المادة المتشرة بين أجرام السماء ولذلك نقول أن هذا الحدث الكوني الكبير فتق أو نظرية الانفجار العظيم كما يسميها العلماء تعبر عن مرحلتين هامتين من مراحل خلق سماط والارض ما تلا ذلك من مراحل وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل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 أربعة من سواء للسائلين عملية خلق الجبال تقدير الأخوات خلق الحياة المباركة للأرض كل هذه مراحل متتالية ثلاث مباشرة خلق عناصر الكون من الدخان الذي أنتجته عملية الانفجار العظيم أو فتق الرطق كما يسميها القرآن العظيم وفي هذه الآية الكريمة وامضى علمية معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حثيثا واستواء الرحمن استواء يليق بجلاله لا نستطيع أن نصفه وقديما قال علماؤنا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به فريضة والسؤال عنه بدعة فغاهد غيب لا يجذي اجهاد العقل البشري في محاوله الوصول إليه ثم استوى إلى سماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتي طبعا او كرها قال تأتينا طائعين ويقول رب العالمين إن ربك الله. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ويذكر حقيقة كونية لم يصل إليها علم الإنسان إلا مؤخرا جدا وهذه الحقيقة عبر عنها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والغريب هنا تعبير حثيثا وحثيثا يعني بسرعة فائقة وحفيثا من الأضاد قد تعني البطء الشديد وقد تعني السرعة الفائقة وهي هنا تعني السرعة الفائقة يغش الليل النهار يطلبه حفيثا آيات إغشاء الليل والنهر آيات تقلب الليل والنهار آيات اختلاف الليل والنهر آيات ولج الليل في النهار وورج النهار في الليل آيات سلخ النهار من الليل ايات كثيرة والقرآن الكريم يعبر عن الأرض في آيات عديدة من آياته بالليل والنهار لأن لو جاء القرآن الكريم يتحدث العرب من قبل 1400 سنة عن حركات الأرض ما صدق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدين ولذلك تأتي الحقائق العلمية في صياغة مجملة ولكنها صياغة علمية دقيقة للغاية فيشير القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى حركات الأرض بتبادل الليل والنهار ويعجب الإنسان الآية القرآنية الوحيدة التي جاءت فيها الإشارة إلى تبادل الليل والنهار بسرعة شديدة هي هذه الآية التي جاءت في سورة الأعراف الآية رقم 54 من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حفيثا ولم يستطع المفسرون عبر التاريخ أن يعللوا لنا لماذا جاء ذكر تبادل الليل والنهار بسرعة فائقة في هذه المرحلة وهي مرحلة الخلق الأول للسماوات والأرض منذ سنوات قليلة لاحظ العلماء أن مراحل النمو في جذوع النباتات وفي عظام وهياكل الحيوانات تسجل المناخات القديمة فإذا أخذنا قطاعا مستعرضا في ساخ نبات كالذي نراه أمامنا نرى مراحل النمو المتتالية في هيئة هذه الحلقات التي أطلق على العلماء اسم الحلقات السنوية وهي مراحل متتالية من مراحل نمو النبات هذه المراحل تخيل العلماء في بادئ الأمر أن كل حلقة منها تعبر عن سنة من عمر النبات وباستخدام الميكسكوب الإلكتروني اتضح أن في كل خط من هذه الخطوط آلاف الخطوط وتساءل العلماء ماذا تعبر عنها تلك الخطوط بدراسة متأنية اتضح أن هذه الخطوط تعبر عن الفصول الأربع الربيع والصيف والخريف وشتاء تعبر عن الشهور الاثنى عشر وهي شهور خمرية بالتأكيد تعبر عن الأسابيع تعبر عن الأيام تعبر عن الليل والنهار ولاحظ العلماء أن المناخات القديمة المناخ الذي عاشت فيه هذه النباتات مدون بدقة بالغة في مراحل نموها المتتالية فإذا كان الربيع غنيا بالمطر غنيا بإشعاعات الشمس نرى حلقة الربيع سميكة سمكا واضحا للغاية إذا كان الربيع فقيرا يعني لم يكن هناك أمطار كافية ولم تكن هناك أشعة كافية للشمس نرى الحلقة ضعيفة قليلة السمك واهتم العلماء بهذا العلم على أساس استقراء المناخات القديمة ومن استقراءنا للمناخات القديمة يمكن لنا أن نتنبأ بماذا يمكن أن يكون عليه المناخ في المستقبل. هذه القطاع في ساق نبات من نباتات يرينا التباين الشديد في سمك الحلقات من مرحلة إلى مرحلة تالية. يعني ما بين الخطين هي حلقة سنوية واحدة واضح فيها التباين في الفصول بين الربيع والصيف والخريف والشتاء. واضح فيها أيضا يعني إذا قرنها بحلقة أخرى يتضح لنا التباين من سنة إلى سنة في أثناء هذه الدراسة التي صممت خصيصا للتنبؤ بالمناخات القديمة لاحظ العلماء أن هناك فروق في عدد أيام السنة كلما تقادم عمر الحلقة السنوية طبعا هناك نبتات معمرة شجرة من أشجار السنوبر تمت في كاليفورنيا في أمريكا شجرة معمرة تحيا إلى أكثر من عشرة آلاف سنة فبدأ العلماء بدراسة مثل هذه النباتات المعمرة وهذه شجرة يعني معمول فيها قطاع مستعرض وموضوع هذا القطاع في متحف التاريخ الطبيعي آه في آه لندن ناتشراالهستري موزيم وموضوع على هذا القطاع تاريخ البشرية كلها لمدى عشرة آلاف سنة من العصر الحجري إلى الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك ميلاد صفا صلى الله عليه وسلم وهجرته الشريفة، ومما يؤكد لنا على أن هذه الأشجار المعمّرة هي سجلات دقيقة، ليس فقط للمناخات القديمة بل للأحداث. في هذه الدراسة لاحظ العلماء أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية زادت فيها أو زاد فيها عدد الأيام. وظن العلماء في بادئ الأمر أن هذا خطأ استقرائي، فتنادوا في العالم كله بضرورة تحقيق هذه الظاهرة. فنصحوا بدراسة الحافير، الأخشاب المتحجرة القديمة التي يرجع عمرها لعدة مئات من الملايين من السنين، هياكل الشعاب المرجانية وتنمو بطريقة مشابهة تماما لنمو سيقان النباتات وتظهر عليها مراحل النمو المتتالية. وبدرسة مستفيضة قامت بها معاهد كثيرة في مختلف أنحاء العالم ثبت بما لا يرقى إليه شك كثرة أيام مع تقادم السنين كلما تقدم العمر نجد أن أيام الأيام في السنة عددها يزداد وتساءل العلماء ماذا يمكن أن يعبر عنه ذلك فكان الجواب لا بد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى من معدلاتها الحالية واهتم العلماء بهذه الظاهرة التي تشكل لها فرع من المعرفة جديد يسمى علم تحديد الأزمنة بواسطة النباتات سمو دندرو كرونولوجي دندرو باللاتيني يعني شجرة وكرونوس يعني زمن دندرو تحديد الأزمنة بواسطة النباتات هذا العلم اتضح لنا من درته أنه سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق كانت عالية للغاية بحيث أن عدد الأيام في السنة كان أكثر من 1200 يوم في السنة وطول الليل والنهار معا كان لا يكاد يصل إلى أربع ساعات نحن ندرك الآن أن سرعة دوران الأرض حول محورها قد تباطأت كثيرا بحيث أن عدد الأيام في السنة الآن 365 يوم وربع وأن سرعة دوران الأرض حول محورها تتم نهار الأرض في حوالي 24 ساعة هذه السرعة أبطأ بكثير يعني السرعة الحالية لدوران الأرض حول محورها الآن أبطأ بكثير مما كانت عليه في بدء الخلق أو في العصور الجيولوجية السابقة لزماننا ووجدنا من مما هو محفوظ في صخور الأرض أن هذه السرعة تتباطأ بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من القرون بتجارب كثيرة أجرها العلماء في زماننا أن سرعة دوران الأرض حول محورها تتباطأ باستمرار بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الخرون. فالسرعة الحالية التي تجعل طول النهار والليل معا 24 ساعة تقريبا كانت في بدء الخلق سبتت أضعاف هذه السرعة، فكان طول الليل والنهار معا أقل من أربع ساعات ومن رحمة الله أنه لم يخلقنا في هذه المراحل الأولى من الخلق لأن ساعتين غير كافية لراحة الإنسان في نوم ولا حتى الكثير من الحيوانات وساعتين غير كافية للإنتاج على وجه الأرض ولذلك لم يخلق ربنا تبارك وتعالى الإنسان إلا بعد أن وصلت اليوم إلى حوالي الأربع 24 ساعة وتتقاسم هذه الفترة ليل ونهار ورض الأرض حول محورها ظلت في طباطؤ مستمر إلى يومنا الحالي. والدورة الحالية دورة مناسبة جدا لنمط الحياة على سطح الأرض الحياة الإنسية والحيوانية والنباتية وكانت السرعة الفائقة في بدء الخلق يعني أمر يعني لا يتناسب أبدا. مع حياة مخلوق كالإنسان ربما كانت تناسب طبعا مع بدايات الخلق الأول من النباتات البدائية والحيوانات البدائية لكنها لا تناسب أبدا مخلوقا راقيا كالإنسان ولذلك من نعم الله علينا أنه لم يخلق الإنسان إلا بعد أن وصلت دوران الأرض حول محورها إلى السرعة الحالية والتي تتناسب مع طبيعة الإنسان اليوم 24 ساعة يتقاسمه ليل ونهار ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في أيات كثيرة بتبادل الليل والنهار يقول رب العالمين قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار صرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ظاهره تباطؤ سرعه دوران الارض حول محورها ناقشها العلماء برؤية مستقبلية ماذا يمكن أن يكون عليه المستقبل إذا ظل تباطؤ الأرض حول محورها بهذا المعدل الذي قيس في أيامنا وقدر بجزء من الثانية في كل قرن من زمان قال العلماء إذا استمر هذا التباطؤ فلا بد أن يأتي على الأرض لحظة تتوقف فيها عن الدوران ثم تعكس اتجاه دورانها الأرض تدور الآن من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس نشرق وغائبة عنا في المغرب. هذا هو الوضع الطبيعي. يعني تشرق الشمس من من الشرق لأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق. ونرى في هذه الصورة يعني نصف الكرة الأرضية يعمه نور النهار والنصف الآخر يغط في ظلمة الليل. ونرى أيضا القمر نصفه عليه نور من أشعة الشمس والنصف الآخر في ظلمة. هذا هو الوضع الطبيعي. لحركة دوران الأرض في أيامنا هذه فإذا انعكست جهد دوران إذا دارت الأرض من الشرق إلى الغرب فستطلع علينا الشمس من مغربها تدور الأرض من الشرق إلى الغرب بعكس الدوران الحالي فتطلع علينا الشمس من مغربها وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم نرى الشمس تطلع علينا من الغرب وتغيب عنا في الشرق عكس النظام الحالي ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن طلوع الشمس في مغربها علامة من العلامات الكبرى للساعة عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قلنا نذكر الساعة فقال صلى الله عليه وسلم إنها لم تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ذكر منها صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه رضا الله ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فطرد الناس إلى محشرهم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إفرها قريب وكان العلمانيون والدهريون وأعداء الإسلام يتنظرون علينا بهذا الحديث يقولون الشمس لها بلايين السنين تشرق من الشرق وتغيب في الغرب أي قوة يمكن لها أن تغير هذا النمط الأزلي الذي عاشت به الأرض وعاشت به الشمس لبلايين من السنين فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس سيجبر الشمس على التوقف عن الدوران في لحظة من اللحظات هذا الشكل يرينا يعني مراحل مختلفة من دوران الأرض حول محورها وكانت الأرض في بدء الخلق تدور حول محورها بسرعة فائقة بحيث أن تتم دورتها حول محورها أمام الشمس في أقل من أربع ساعات وظلت هذه سرعة تتباطئ بالتدريج حتى وصلت إلى مرحلتنا الحالية التي يبلغ فيها طول اليوم 24 ساعة تقريبا يتقاسمه ليل ونهار ويتوقع علماء بحسابات تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أن يظل هذا التباطؤ حتى تأتي على الأرض لحظة تجبر فيها على التوقف ثم تغير تجاهد الدوران. فتدور من الشرق إلى الغرب حتى تطلع شمسه من مغربها وهذا كله مدون في سيقان النباتات وفي هياكل الحيوانات حتى لا يدعي أحد أنه من تقول المسلمين وتأتي الدراسات العلمية في قمة من قمم التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه لتؤكد على هذه الحقيقة الغيبية التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها إخبارا من الله سبحانه وتعالى وذكر أنها من العلامات الكبرى للساعة لا هذا فقط بل إن في حديث الدجال يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم اضطراب سرعة دوران الأرض حول محورها في هذه الفترة البتأخرة من الحياة الدنيا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال يروي هذا الحديث النواس من سمعان رضي الله تبارك عنه يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض كم فترة مكوثه في الأرض قال صلى الله عليه وسلم أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم ففزع صحابة عليه رضو الله فقال نوسى بن قال قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له هذا كلام معجز لا يستطيع أن يقوله إلا نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل خالق السماوات والأرض وذلك لأن الحسابات الفلكية والرياضية تؤكد على أنه في فترة الاضطراب التي ستعتر الأرض نتيجة لتباطؤ سرع دورانها حول محورها سيأتي يوم تطول مدته جدا ويتظل هذا الاضطراب مستمرا إلى فترة حتى تنتظم الأرض في دورانها الجديد من الشرق إلى الغرب فتطلع الشمس من مغربها هذه الحقيقة وحدها تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة وتشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد الخوة وتؤكد على مستقبل وجود الوجود على هذا الكوكب أن هذه الأرض لا بد لها من أن تغير من اتجاه دورانها حول محورها حتى تطلع شمس من مغربها ولذلك أقول هذه الحقيقة حقيقة سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق وطباطق سرعة الدوران بالتدريج حتى وصلت إلى معدلاتها الحالية وإثبات العلماء. باستمرار هذا التباطئ بالتدريج أيضا وذكروا في ذلك أن من عوامل هذا التباطئ عملية المدى والجزر التي تعمل ككابح يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها هذه الحقائق كلها سبق بها القرآن الكريم في بالإشارة في صورة الأعراف وذلك بقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثة وبما أن الآية تشير إلى مراحل الخلق الأولى فهي تشير إلى هذه السرعة الفائخة في دوران الأرض حول محورها أمام الشمس التي جعلت عدد الأيام في السنة عددا هائلا يتعدى الـ 2200 يوم في السنة وجعل الطول الليل والنهار معا فترة قصيرة للغاية لا تتعدى الأربع ساعات يتقاسبهما ليل ونهار، وتؤكد على رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد أن وصلت سرعة دوران الأرض حول محورها إلى هذا المدى المعقول الذي يعطي للإنسان 12 ساعة من الليل تقريبا و 12 ساعة من النهار تسمح له بالكد في النهار والجري وراء المعايش واعمار الحياة على سطح الأرض وحسن القيام بوجبات الاستخلاف فيها وتعطيه قدر من الراحة والتأمل والعبادة في ظلمة الليل ولذلك الآيات التي يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار آيات كثيرة هذه الآية التي جاءت في صورة العراف معجزة علمية حقيقية سبق قرآني بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون لم يكن لاحد من الخلق المام بها في زمن الوحي ولا لقرون متطاوله من بعد زمن الوحي فلم يكد يتبلور هذا العلم علم تحديد الأزمنة بواسطة مراحل النمو في هياكل الحيوانات والنباتات أو الدينروكرونولوجي علم تحديد الزمن بواسطة النباتات. هذا علم لم يتبلور إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة التي دونها لنا ربنا تبارك وتعالى في سيقان النباتات وفي هياكل الحيوانات حتى تكون حجة على الناس كافة أنه ما من عمل يعمله الإنسان ما من كلمة ينطق بها ما من حركة يتحركها إلا وهي مدونة في جسده وأنها ستنطق بهذا الحق في يوم القيامة فتكون شهيدة على صاحبها وتدوين سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق فأكيد على هذه الحقيقة التي أوردها لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة العراف فقال عز من قائل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوى على العرش يغش الليل النهارة يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذه الأقرآنية الكريمة وحدها كافية للشهادة لكتاب الله بأنه لا يمكن أن يكون صناعات بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية حفظه حفظا كاملا تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية فقال عزم قائل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه الشريفة في متبعد جبريل عليه السلام حتى لا يتفلت منه حرن واحد مما يوحى إليه من هذا الكتاب العزيز فنزل الوحي مطمئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى موجهنا الخطاب إليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه ولذلك لا نمل أبدا من تكرار هذه الحقيقة أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى عشر قردا أو يزيد بنفس لغة وحيه هو من أعظم معجزات القرآن الكريم وهذا الحفظ تم لأن كل الرسائل السابقة وكانت كلها تدعو إلى توحيد الله بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد أن يعبدوا الله ما لكم من إله كل رسالات السماء والتي فاقت الثلاثمائة وبضعة عشر رسالة وكل حفظها لأصحابها فضيعوها ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وما كان ليس من بعده من نبي ولا من رسول فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته الخاتمة وزودها بهذا القدر الهائل من الآيات الكونية التي تشهد على الناس كافة مسلمين مسلمين في زمن العلم الذي نعيشه بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وأن النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم كان مصوراً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السماوات الأرض وإلى لقاء قادم إن شاء الله في متابعة أسرار السماوات في القرآن الكريم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته